ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بِمَا لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه يا أيها الناس قلوا مما في الأرض حلالا طيبا الآيات هذا خطاب للناس كلهم مؤمنهم وكافرهم فامتن عليهم بأن أمرهم بأن يأكلوا من جميع ما في الأرض من حبوب وثمار وفواكه وحيوانات حالث كونها حلالا أي محللا لكم تناوله ليس بغصب ولا سرقة ولا محصلا بمعاملة محرمة أو على وجه محرم أو معينا على محرم طيبا أي ليس بخبيث كالميثة والدم ولحم الخنزير والخبائث كلها ففي هذه الآية دليل على أن أصل في الأعيان الإباحة أكلا وانتفاعا وأن المحرم نوعان إما محرم لذاته فهو الخبيث الذي هو ضد الطيب وإما محرم لما عرض له وهو المحرم تعلق حق الله وحق عباده به وهو ضد الحلال وفيه دليل على أن الأكل بقدر ما يقيم البنية واجب يأثم تارك لظاهر الأمر ولما أمرهم باتباع ما أمرهم به إذ هو عين صلاحهم نهاهم عن اتباع خطوات الشيطان أي طرقه التي يأمر بها وهي جميع المعاصي من كفر وفسوق وظلم يدخل في ذلك تحريم السوائب والحام ونحو ذلك يدخل فيه تناول المأكولات المحرمة إنه لكم عدو مبين أي ظاهر العداوة فلا يريد بأمركم إلا غشكم وأن تكونوا من أصحاب السعير فلم يكتفي ربنا بنهين عن اتباع خطواته حتى أخبرنا وهو أصدق القائلين بعداوته الداعية الحدن منه ثم لم يكتفي بذلك حتى أخبرنا بتفصيل ما يأمر به وأنه أقبح الأشياء وأعظمها مفسدة فقال إنما يأمركم بالسوء أي الشر الذي يسوء صاحبه فيدخل في ذلك جميع المعاصي فيكون قوله والفحشاء من باب عطف الخاص على العام لأن الفحشاء من المعاصي ما تناها قبحه كالزنا وشرب الخمر والقتل والقذف والبخل ونحو ذلك مما يستفحشه من له عقل فأن تقول على الله ما لا تعلمون فيدخل في ذلك القول على الله بلا علم في شرعه وقدره فمن وصف الله بغير ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله أو نفى عنه ما أثبته لنفسه أو, أو أثبت له ما نفاه عن نفسه فقد قال على الله بلا علم ومن زعم أن لله نداً وأوثاناً تقرب من عبدها من الله فقد قال على الله تعالى بلا علم ومن قال إن الله حل كذا أو حرم كذا أو أمر بكذا أو نهى عن كذا بغير بصيرة فقد قال على الله بلا علم ومن قال الله خلق هذا الصنف من المخلوقات للعلة الفلانية بلا برهان له بذلك فقد قال على الله بلا علم ومن عظم القول على الله بلا علم أن يتأول المتأول كلامه أو كلام رسوله على معان اصطلها عليها طائفة من طوائف الضلال ثم يقول إن الله أرادها القول على الله بلا علم من أكبر المحرمات وأشملها أكبر طرق الشيطان التي يدعو إليها فهذه طرق الشيطان التي يدعو إليها هو وجنوده ويبدلون مكرهم وخداعهم على إغواء الخلق بما يقدرون عليه وأما الله تعالى فإنه يأمر بالعدل والإحسان ويتايد قربى وينهى عن فحشاء والمنكر والبغي فلينظر العبد نفسه مع أي الداعيين وفيء من أي الحزبين أتتبع داعي الله الذي يريد لك الخير والسعادة الدنيوية وإخروية الذي كل الفلاح بطاعته وكل الفوز في خدمته وجميع الأرباح في معاملته. المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة الذي لا يأمر إلا بالخير ولا ينهى إلا عن الشر أم تتبع داعي الشيطان الذي هو عدو الإنسان الذي هو عدو الإنسان الذي يريد لك الشر ويسعى بجهده على إهلاكك في الدنيا والآخرة الذي كل الشر في طاعته وكل خسران في ولايته والذي لا يأمر إلا بشر ولا ينهى إلا عن خير ثم اخبر تعالى عن حال مشركين إذا أمروا باتباع ما أنزل الله على رسوله مما تقدم وصفه رغبوا عن ذلك وقالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا فاكتفوا بتقليد الآباء وزهدوا في الإيمان بالأنبياء ومع هذا فأباؤهم أجهل الناس وأشدهم ضلالا وهذه شبهة لرد الحق وهي فهذا دين على إعراضهم عن الحق ورغبتهم عنه وعدم إنصافهم فلو هدوا لرشدهم وحسن قصدهم لكان الحق هو القصد ومن جاء الحق قصده وازن بينه بين غيره تبين له الحق قطعا واتبعه إن كان منصفا ثم قال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعقوا بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون لما بين تعالى عدم القيادهم لما جاءت بالرسل ردهم لذلك بالتقليد وعلم من ذلك أنهم غير قابلين الحق ولا مستجيبين ذلك كان معلوما لكل أحد أنهم لم يزولوا عن عنادهم خبر تعالى أن مثلهم عند دعاء الداعي لهم للإيمان كمثل البهائم التي ينعق لها راعيها وليس لها علم بما يقول راعيها ومناديها فهم يسمعون مجرد الصوت الذي تقوم به عليهم الحجة ولكنهم لا يفقهونه فقها ينفعهم فلهذا كانوا صم لا يسمعون الحق سماع فهم وقبول عميا لا ينظرون نظر اعتبار بكما فلا ينطقون بما فيه خلل لهم والسبب الموجود لذلك كله أنه ليس لهم عقل صحيح بل هم أسهوا السفهاء واجهلوا الجهلاء فهل يستريب العاقل أن من دعي للرشاد وذيد عن الفساد ونعي عن اقتحام العذاب وأمر بما فيه صلاح وفلاح وفوزه ونعيمه فعص الناصح وتولى علم ربه واقتحم النار على بصيره واتبع الباطل ونبذ الحق أن هذا ليس له مسكة من عقل وأنه لو اتصف بالمكر وخديعة والدهاء فإنه من أسفه السفهاء يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اوهل به لغير الله فمن اضطر وغير باغ ولا عاد فلاهثم عليه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 ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون هذا أمر لمؤمين خاصة بعد الأمر العام وذلك أنهم المنتفعون على الحقيقة بالأوامر والنواهي بسبب إيمانهم أمرهم بأك الطيبات من رزق والشكر لله على إنعامه باستعمالها بطاعته والتقوي بها على ما يصل إليه أمرهم بما أمر به منصلين في قوله يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا الشكر في هذه الآية هو العمل الصالح وهنا لم يقل حلالا لأن المؤمن أباح له الطيبات من الرزق خالصة يتبعه ولأن, يحجزه يحجزه ولأن إيمانه يحجزه عن تناول ما ليس له وقوله إن كنتم إياه تعبدون أي فاشكروه فدل على أن من لم يشكر الله لم يعبده وحده كما أن من شكره فقد عبده وأتى بما أمر به ويدل الله على أنك الطيب سب للعمل الصالح وقبوله والأمر بالشكر قيما النعم لأن الشكر يحفظ النعم الموجودة ويجلب النعم ويجلب النعم المفقودة كما أن الكفر ينفّر النعم المفقودة ويزيل النعم الموجودة ولما ذكرت على إباحة الطيبات ذكر تحريم الخبائث فقال إنما حرم عليكم الميتة وهي ما مات بغير تدكية شرعية لأن الميتة خبيثة مضرة لرداءتها في نفسها ولأن الأغلب أن تكون عن مرض فيكون زيادة مرض واستثنى الشارع من عم من هذا العمر ميتة الجراد وسمك البحر فإنه حلال طيب والدم أي المسوحة كما قيد في الآيات أخرى فما أهل به لغير الله أي ذبح لغير الله كالذي يذبح للأصنام والأوثان من الح من الأحجار والقبور ونحوها وهذا مذكور غير خاص للمحرمات ويجئ به لبيان أجناس الخبائث المدلول عليها المفهوم قوله طيبات فعموم, فعموم المحرمات تستفاد مئات السابقة من قوله حللا طيبا كما تقدم إنما حرم علينا هذه الخبائث ونحوها لطفا بنا وتنزيها عن مضر ومع هذا فمن يضطر أي ألجأ إلى المحرم بجوع وعدم وإكراه غير باغ أي غير طالب للمحرم مع قدرة الحلال أو مع عدم وجود أو, أو مع عدم جوعه ولا عاد أي متجاوز الحد في تناول ما أو بحله اضطرارا فلا إثم أي جناح وذنب عليه وإذا ارتفع الإثم رجع الأمر إلى ما كان عليه والإنسان بهذه الحالة مأمور بالأكل بل منهي أن بيده بيديه للتهلوك وأن يقتل نفسه فيجب إذن عليه الأكل ويأثم إن ترك الأكل حتى مات يكون قاتلا لنفسه، وهذه باحة والتوسعة من رحمتي تعالى بعباده، فلهذا ختمها بهذه الاسمين الكريمين المناسبين المناسبين غات المناسبة، فقال إن الله غفور الرحيم، ولما كان الحل مشروطا بهذه الشرطين، وكان الإنسان في هذه الحالة ربما لا يستقصي تمام من استقصاء في تحقيقها، أخبر أنه غفور، فيغفر ما أخطأ فيه في هذه الحال. خصوصا وقد غلبته الضرورة وأذهبت حواسه المشقة وفي هذه الآية ذلي مع القاعدة المشهورة الضرورات تبيح المحظورات فكل محظور يطر إليه الإنسان فقد أباحه له الملك الرحمن فله الحمد والشكر أول وآخرا وظاهرا وباطنا ثم يقول سبحانه إن الذين يكتمون ما أنزل الله من كتاب وشرر به ثمنا قليلا الآيات هذا وعيد شديد لمن كتم ما أنزل الله على رسله من العلم الذي أخذ الله الميثاق على أهله أن يبينوه للناس ولا يكتموه فمن تعوض عنه بالحطام الدنيوي ونبذ أمر الله فأولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار لأن هذا الثمن الذي كسبوه إنما حصل لهم بأقبح المكاسب وأعظم المحرمات فكما جزاؤهم من جنس عملهم ولا يكلمهم الله يوم القيامة بل قد سخط عليهم وأعرض عنهم فهذا أعظم عليهم من عذاب النار ولا يزكيهم أي لا يطهرهم من أخلاق الرذيلة وليس لهم أعمال تصلح للمدح والرضاء والجزاء عليها وإنما لم يزكهم لأنهم فعلوا أسباب عدم التزكية الذي أعظم أسبابها العمل بكتاب الله ويهتدأوا به والدعوة إليه فهؤلاء نبذوا كتاب الله وعرضوا عنه واختاروا الضلاة على الهدى والعذاب على المغفرة فهؤلاء لا يصلح لهم إلا النار فكيف يصبرون عليها وأنا لهم الجلد عليها ذلك المذكور وهو مجازات بالعدل ومنعه أسباب الهداة ممن أباها واختار سواها لأن الله نزل كتاب بالحق ومن الحق مجازات المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته أيضا في قوله نزل كتاب بالحق ما يدل على أن الله أنزله الهداة خلقه وتبين الحق من الباطل والهدى من الضلال فمن صرفه عن مقصوده فهو حقيق بأن يجازى بأعظم العقوبة وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد أي وإن الذين اختلفوا في الكتاب فآمنوا ببعضه وكفروا البعض والذين حرفوا وصرفوا على أهوائهم ومراداتهم لفي شقاق أي محادة بعيد من الحق لأنهم قد خالفوا الكتاب الذي جاء بالحق الموجب للاتفاق وعدم التناقض فمرج أمرهم فكذروا شقاقهم وترتب على ذلك افتراقهم بخلاف الكتاب الذين آمنوا به وحكمه في كل شيء فإن متفق وارتفقوا فإن متفق وارتفقوا بالمحبة والاجتماع عليه قد تضمت هذه الآيات الوعدا من لما أنزل الله المؤثرين عليه عرض الدنيا بالعذاب والسخط وأن الله لا يطهر بالتوفيق ولا بالمغفرة. وذكر السبب في ذلك وهو إيثارهم الضلال على الهدى فترتب على ذلك اختيار العذاب على المغفرة ثم توجع لهم بشدة صبرهم على النار لعملهم بأسباب التي يعلمون أنها موصلة إليها وأن كتاب مجتمع الحق الموجب للاتفاق عليه وعدم الافتراق وأن كل من خالفه فهو في غاية البعد عن الحق والمنازعة والمخاصمة فالله أعلم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 والملائكة والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين واليتامى والمساكين وابن السبيل والسالين وفرقا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 تقوم. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم رحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه ليس البر أن تولوا قبل المشرق والمغرب الآيات أي ليس هذا هو البر المقصود أي ليس هذا هو البر المقصود من العباد فيكون كثرة البحث فيه والجدال من العماء الذي ليست تحتول الشقاق والخلاف وهذا نظر قوله صلى الله عليه وسلم أيس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند غضب ونحو ذلك ولكن بر من آمن بالله أي بأنه إله واحد موصوف بكل صفة كمال منزه عن كل نقص واليوم الآخر وهو كل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت والملائكة الذين وصفهم الله لنا في كتابه وصفهم رسول صلى الله عليه وسلم والكتاب أي جنس الكتب التي أنزلها الله على رسوله وأعظمها القرآن فيؤمن بما تضمنه من أخبار والأحكام والنبيين عموماً خصوصاً خاتم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم وأت المال وهو كل ما يتمول الإنسان من مال قليلا كان أو كثيرة أي أعط المال على حبه أي حب المال بين به أن المال محبوب للنفوس فلا يكاد يخرجه العبد فمن أخرجه ما حبه له تقربا إلى الله تعالى كان هذا برهانا لإيمانه ومن إيتاء المال على حبه أن يتصدق وهو صحيح شحيح يعمل الغنى ويخشى الفقر وكذلك إذا كانت الصدقة عن قلة كان أفضل لأنه في هذه الحال يحب إمساكه لما يتوهمه من العدم والفقر وكذلك إخراج النفيس من المال وما يحب من مال كما قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فكل هؤلاء ممن آت المال على حبه ثم ذكر المنفق عليهم وهم أولى الناس ببرك وإحسانك من ذوي القربى الذين تتوجع لمصابهم وتفرح بسرورهم الذين يتناصرون ويتعاقلون فمن أحسن البر وأوفقه تعاهد الأقارب بالإحسان المالي والقولي على حسب قربهم وحاجتهم واليتامى الذين لا كاسب لهم وليس لهم قوة يستغرون بها وهذا من رحمتي تعالى بالعباد الدالة على أنه تعالى أرحم بهم من الوالد بولده فالله قد أوصى العباد وفرض عليهم في أموالهم الإحسان إلى من فقد آباؤهم ليصيروا كمن لم يفقد والديه ولأن الجزاء من جنس العمل فمن رحم يتيم غيره رحم يتيمه والمساكين وهم الذين أسكنتهم الحاجة وأذن لهم الفقر فلهم حق على الأغنياء بما يدفع مسكنتهم أو يخففها بما يقدرون عليه وبما يتيسر وابن السبيل وهو الغريب المنقطع به, في المنقطع به في غير بلده فحتى الله عباده على إعطائه من المال ما يعينه على سفره لكونه مضنة الحاجة وكثرة المصارف فعلى من أنعم الله عليه بوطنه وراحته وخوله من نعمته أن يرحم أخاه الغريب الذي بهذه الصفة على حسب استطاعته ولو بتزويده أو إعطائه آلة لسفره أو دفع ما ينوبه من المظالم وغيرها والسائلين أي الذين تعرضوا لهم حاجة من حوائج توجب السؤال كمن ابتلي بأرش جناية أو ضريبة عليه من ولاة الأمور أو يسأل الناس تعمير المصالح العامة كالمساجد والمدارس والقناطر ونحوها فهذا له الحق وإن كان غنيا وفي الرقاب يدخل فيه العتق والإعانة عليه وبذل مال للمكاتب ليوفي سيده وفداء الأسرى عند الكفار أو عند الظلمة وأقام الصلاة وآت الزكاة قد تقدم مرارا أن الله تعالى يقرن بين الصلاة والزكاة لكونهما أفضل العبادات وأكمل القربات عبادات قلبية وبدنية ومالية وبهما يزن الإيمان ويعرف ما مع صاحبي معيقان والموفون بعادم إذا عاهدوا والأهد هو الالتزام بإلزام الله أو إلزام العبد لنفسه فدخل في ذلك حقوق الله كلها لكون الله أنزم بها عباده والتزموها ودخلوا تحت عهدتها ووجب عليهم أداؤها وحقوق العباد التي أوجبها الله عليهم والحقوق التي التزمها العبد كالأيمان والنذور ونحو ذلك والصابرين في البأساء أي الفقر لأن الفقير يحتاج للصبر من وجوه كثيرة لكونه يحصلهم من الآلام القلبية والبدنية المستمرة ما لا يحصل لغيره فإن تنعم الأغنياء بما نقدر عليه تألم وإن جاء أو جاءت عياله تألم وإن أكل طعاما غير موافق لهواه تألم وإن عري أو كاد تألم وإن نظر إلى ما بين يديه وما توهم من مستقبل الذي يستعد له تألم وإن أصابه البرد الذي لا يقدر على دفعه تألم فكل هذه ونحوها مصائب يؤمر بالصبر عليها ويحتساب ورجاء الثواب من الله عليها والضراء أي المرض اختلاف أنواعه من حما وقروح ورياح ووجع عضو حتى الضرس وأصبع ونحو ذلك فإنه يحتاج للصبر على ذلك لأن النفس تضعف والبدن يألم وذلك في غاية المشقة على النفوس خصوصا مع تطاول ذلك فإنه يؤمر بالصبر احتسابا لثواب الله تعالى وحين البأس أي وقت القتال للأعداء المأمر بقتالهم لأن الجلادة يشق غاية مشقة على النفس فيجزع الإنسان للقتل أو الجراح أو الأسر فاحتيج إلى الصبر في ذلك احتسابا ورجاء لثواب الله تعالى الذي منه النصر والمعونة التي وعدها الصابرين أولئك أي متصفون بما ذكر من عقائد الحسنة والأعمال التي هي آثار الإيمان وبرهانه ونوره والأخلاق التي هي جمال الإنسان وحقيقة الإنسانية فأولئك الذين صدقوا في إيمانهم لأن أعمالهم صدقت إيمانهم وأولئك هم متقون لأنهم تركوا المحظور وفعلوا المأمور لأن هذه أمور مستمت على كل خصال الخير تضمنا ولزوما لأن الوفاء بالعهد يدخل فيه الدين كله ومن قام بها كان بما سواها أقوى فهؤلاء الأبرار الصادقون متقون وقد علم ما رتب الله على هذه أمور الثلاثة من الثواب الدنيوي والأخروي مما لا يمكن تفصيله في مثل هذا الموضع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله